كفروا من قوم إنا لنراك في شفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قوم إنا لنراك في